ي ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا ا ن ا كمان ا ل ل م ع ا ارضنا ه ا ا ط ل مهما يكون في الدنيا 「おうおうね」<音楽>「おうね」<音楽>「おうね」「おうね」「おうね」「おうね」 اطلع راس الجمال واطلب على ا ل ب ا د ي